بسم الله الرحمن الرحيم موقع المنشد طارق جابر ابو زياد يقدم لكم يا ملاذا يا ملاذا يا سلن يا سلن ذره من رمضه تجنن الحلا يا سلام يا ملالا يا ملالا يا لوالا يا سلام ذره من ومضه تجنن حلك امل الاكوان بالخير فما خاب في الاكوان عبد ام ملك يا ملاذة يا لواذة يا سنن ذرة من وضه تجل الحلك أمل الأكوان بالخير فما خب في الأكوان عبد أملك وأنا يا رب عز أنني كل ما زل معا لداتنا زد شأن وارتقى شأوي عدن مش رائبا فلكا إثر فلا يا ملاذا يا لوادا يا سنن ذرة من وضه تجل الحلال امل الاكون بالخير فما خاب في الاكون عبدن املك يا ملا يا ليواد يا سنا ذره من وضه تجلو الحلا أمل الأكوان بالخير فما خب في الأكوان عبد أم لك وبنفسي في تعالي نفسي وكأني طائر فوق ملاء سبحات لا تنيم صعدة وبما التقديس بالحمد اشتغى يا ملادك يا لوادك يا سنن ذرة من وضه تجل الحلك أمل الأكوان بالخير فما خب في الأكوان عبد أملك يا ملادك يا لوادك يا سنن ترت من وضه تجل الحلا امل الاكوان بالخير فما خب في الاكوان عبد املك يا ملاك يا لوات تقبلني يا ذنبي تجل الحلا فتقبلني يا ذا افتقد قلبي حبك الاسم سنه فتقبلني على ذنبي ففي خفق قلبي خفق قلبي خفق قلبي خفق قلبي حبك الاسم سنه